فَلَا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء 110. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل 111. 114. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب 115. 119. إن كلا لما ليوفتينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير 110. فاستقم كما أمرت ومن تاف معك ولا يَهُو بِمَا تَمْنُونَ بَصِير وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونِ اللَّهِ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 119. وكانوا مجرمين 110. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 111. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين 111. إلا من رحم ربك 112. ولذلك خلقهم 113. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 114. وكلا 114. لما نثبت به فؤادك 115. وجاءك في هذه الحق 116. وموعظة وذكرى للمؤمنين 117. وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم 119. إنا 117. ومنتظروا إنا منتظرون 118. ولله غيب السماوات والأرض وإليه أرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف دام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعسلون 117. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 118. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن 114. رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 115. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا